فأنجيناه وأهله إلَّا مَرَأَتَهُ قَدْ رَنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْتَرَنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير لما تشركون أما خلق سموات ورضا وأنزل لكم من السماء ما أنبثنا به حدائق ذات بجه ما كان لكم أن تنبثوا شجرها أهلا الله بل هم قوم يذلون أمن جعل الأرض قرارا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ رَٰهِنَاهُمَا عَلَى ٱللَّهِ ۖ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَنَّهُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَهِلَّهُمْ نَعْمَ عَبْدٌ قَالُوا لَمَّا أما يهديكم في ظلمات البر والبحر، وَمَن يُرْسِلُ الرياحَ نُشْرَمْ بِين يَدِ رحمته أهلاهم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء والأرض أهلاهم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم ورد غيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمور قال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أهلنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون لكم بعض الذين سجلون وإن ربك لذو فضي الناس ولكن أكرم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهن وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا فيه كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهذا ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه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 وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع قول عليهم أخرجنا له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 ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا الناج عن الليل ليسكنوا فيه والنهار مصرا إن في ذلك لآيات لقوم يرون PROFESSOR FAZ'A MAN FI AS-SAMAWATI WA MAN FI ARDIL ILLAMAN SHA'A ALLAH HU WA KULLUNA TUHDAKHIRIN WA صُنْ عَلَى اللَّهِ الَّذِي أَخْنَا كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِحَسَنَةٍ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ جُوهُم فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا وأنا عبد ربه هذه البلد الذي حرمها وله كل شيء وأمي سأكون من المسلمين وأتلو القرآن فمن يتدافئ إنما يتدي لنفسه هُوَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إنما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ آيَاتِهِ فَتَرْتَفِهُونَهَا وَمَا عِبَدَكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تمنون بسم الله الرحمن الرحيم طواصلين سكايات الكتاب المبين نسلو عليك من نبأ موسى وفعونا بالحق لقوم يؤمنون إن في العون على في رض وجعل آله شيع الصدف طائف فمنهم يسبح أبنائهم ويستحي لسائهم إنه كان من المُسيدين ونريد أن نعل الذين الصدفون في رضى ونجعلهم أيمته ونجعلهم وارثين ونمكن لهم ونمكن لهم فِي رضى ونلأفعنا وها من وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أمر ضعيه فإذا قفت عليه فأرقيه فأرقيه في الأم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاء سَالِين سَقَطَهُ آلُ فرعون لِيَكُونَ لَهُ عَدُوٌّ وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَمَلَاءَهُ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوا وَرَسُولًا مَا أَيٌّ فَعَنَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتدي به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ الرَّضَاعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ يَا لَدُلُّ عَلَى آلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَأَرْجَعْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ فَإِذَا قَرَّعَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَنَّ وَلَئِنْ عَلِمْتَ أَنَّ وَدَّ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَثَرَهُمْ لَا يَلُمُونَ وَلَمَّا فَزَ نَغَاشُدَهُ وَالسَّوَاءُ وذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين قفلة من لها فوجد فيها رجل يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فأصباته الذي من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 لم تنفسي ففر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمشريمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أنا بعد أن يرطش بالذي هو عدون لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا بوسى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 ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسطون ووجد من دونه مرأسين تزودا قال ما خطبكما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 فجاءته إحداهما تمشي على السحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص قَال لَا سَخَفْنَا جَوْثَمَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ تَحِذَاهُ مَا يَا أَبَتِ السَّاجِر إِنَّ خَيْرَ مَنْ السَّاجِرُ قَوِيٌّ لَمِين قال إني أريد أن أنكحك إحد ابن سيهاتين على أن تاجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن شق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي منجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل لَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ لَنَجْلَصَا بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن شَانِ ذِتُورِنَا قَال لِأَهْلِهِم كُتُبُ إِنِّي آنَسُ النَّارَ مِنَ خبرين وجدوة من النار لعلكم تستعلون فلما أتى الودي من شاطئ الوادي ليمن في البقعة مباركة من الشجرة أيها موسى, أيها موسى عصاك فلما رآت تتزك أنها جان ولا مدبرا ولا يعقب يا موسى أقبل ولا تقف إنك من لا دكفي جيبك تخوّج بين ضوء من غير سوء وأضم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قتلت لَن تُمِينُوا لَسَأَفْقَهَ فَعَنْ يَقْتُلُونَ وَأَخِي هَارُونَ وأفصح مِنِّي هو أفصح مني لساناً فأرسله معي رِئْذَ يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إلكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الظالبون قالوا ما هذا؟ قالوا ما هذا إلا سحر مفترض وما سمنا بهذا في أبا إنا لولين. وقالوا من جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها المال ما علمت لكم من إله غيري غيري فأوقذ لي ما فاجعل لي فاجعل لي إِلَى اللَّهِ الْغَيْرِ فَأَنْقِذْنِي يَا مَالُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْنِي فَاجْعَلْنِي صَحْلَانَ يَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَالسَّكْبَرَهُ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِوَرِيْحَةٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ إلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ ثَنَبْتْنَاهُ فِي الْيَمِّ فَأَخَذْنَاهُ كيف كان آقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لنا ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما ألكن القرون لولا بصائر للناس بصائر للناس وعودا ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب غربك إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا شأن قرونهم فتطاول عليهم العمر وما كم تساوين في أهل مدينت سنو عليهم كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا الله أن تصيبهم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 حق من عندنا قالوا لولا أوت يا مثلا ما أوت يا موسى أو لم يكفروا بما أوت يا موسى من قبل قالوا ساحرة تظهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله وأدا من ما أتبع إن كنتم صادقين فإن لم السجين لك فلمنما يتبعون أواءهم ومن لضل ممن اتبع أواه بوريدا من الله إن الله لا يد القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم